وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل وما يرد ثواب الدنيا نأته منها وما يرد ثواب الآخرة نأته منها وسنجز الشاكرين.